كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعثى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعثى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والله وفور الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو